الرحمن الرحيم مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى ساعة حوار اللغة وعاء يحافظ عليها ويسعى أتباع هذه اللغة يعتز بها وهي فطرية يتلقاها الأبناء عمن سبقهم كما يقول البعض ويرى البعض أنها ربما يكون لها دافع فطري كلما عاتت عليها العواصف ودخل عليها الأعداء فإنها تضعف ويضعف المتحدثون بها. وعند عدم المحافظة عليها فإن ذلك ينبئ بضعف يجتاح هذه الأمة مهما كانت قوية نهك عن انسلاخها الواضح والظاهر عن تراثها الذي حملته هذه اللغة وأوصلته إلى الأجيال واللغة العربية واحدة من أهم وأعظم اللغات بل هي الأهم والأعظم لأنها لغة القرآن الكريم وبها نقلات تراث الإسلام وحفظ الدين وإليها توجه الأعداء وخصصوا جزءا من وقتهم لحربها والنيل منها فهل في ضعف اللغة العربية ضعف لأتباعها ما علاقة اللغة بقيم المجتمع ماذا نعني بكون اللغة فطرية هل نستطيع تربية النشأ على العربية تكلما وإتقانا هل أسهمت المؤسسات والهيئات العلمية والتعليمية والإعلامية في حفظ هذه اللغة أم في الحرب عليها أسئلة كثيرة نعرضها على متخصص مهتم بشأن اللغة له مشروعه الذي أطلق عليه تعليم الفصحى بالفطرة والممارسة ضيفنا هو الأستاذ الدكتور عبد الله بالمصطفى الدنان أستاذ المناهج والعلوم اللغوية التطبيقية بالجامعة العربية فأهلا ومرحبا بكم أهلا حياكم الله ضيفنا أيها الإخوة والأخوات مجاز من قسم اللغة الإنجليزية بجامعة نمش خصل على الماجستير والدكتورة في التربية من جامعة ننظم ضيفنا أستاذ المناهج وطرائق التدريس والعلوم اللغوية التطبيقية بالجامعات العربية رائد تعليم اللغة العربية بالفصحة بالفطرة والممارسة والمشرف اللغوي على برنامج الأطفال الشهير افتح يا سمسن حاز ضيفنا على ثلاث ميداليات ذهبية من معرض الباسل للإبداع والاختراعات السوري السادس والسابع والثامن وذلك على اقتراعه أساليب تعليم الأطفال المحادثة باللغة العربية الفصحة طيفنا صاحب ومؤسس مؤسس روضة الأزهار العربية في دمشق وقد أسسها عام 1413 للهجرة لتطبيق نظريته في تعليم اللغة العربية الفصحة بالفطرة والممارسة تبنت وزارة التربية في سلطنة عمان نظرية الدكتور عبدالله الدنان في تعليم الفصحى بالفطرة والممارسة وذلك منذ عام 2007 للميلاد وحققت نتائج باهرة دل عليها البحث العلمي الذي قامت به الوزارة كذلك تبنت هذه النظرية اكثر من مائة مدرسة خاصة في الوطن العربي ضيفنا باحث له الكثير من المؤلفات والبحوث التربوية واللغوية اديب وشاعر وروائي نشر روايتين رواية فلسطينية خبز وبارود ورواية كويتية يا ليلة دانا نشر سلسلة قصصية للاطفال صدر منها 13 قصة تحت عنوان الحيوانات تفكر ضيفنا هو الأستاذ الدكتور الله الدنان فأهلا ومرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات في هذه الحلقة لنتحدث عن الفصحة بين النظرية والتطبيق وأهلا بضيفنا مرة أخرى مرحبا يا دكتور أهلا يا على بركة الله دكتور اسمح لي أن أسألك هذا السؤال كونك متخصص في اللغة الإنجليزية ألم يعقك هذا التخصص أن تهتم بشأن اللغة العربية خصوصا أنه في عصر كما يقولون احترام التخصص فهل لقيت شيئا من هذا الرف؟ يعني الدكتور هو التخصص لغوي يعني هو تخصص لغة وعلوم لغوية فالعلوم اللغوية تضم تحت أجنحتها اللغات كلها تقريبا لكن اهتمامي باللغة العربية بدأ منذ نشأنا يعني أنا أحب اللغة العربية جدا وكنت أكتب الشائر عمري 16 عاما ما شاء الله الحمد لله وعندما دخلت إلى الجامعة كانت السنة الأولى في الجامعة مخصصة لخمس مواد منها اللغة العربية فكنت مهتما جدا باللغة العربية وحفظت قواعدها غيبا ما شاء الله نعم نعم كتاب جامع الدروس العربية 900 صفحة حفظته الحمد لله ما شاء الله ثم تخصصنا باللغة الإنجليزية فبقيت على صلة باللغة العربية لي... مم. مم. طبعا أنا نمت أحده... نعم نعم لكن الدكتور الاهتمام بالفصحة مم. لماذا الاهتمام بالفصحة هل يعني نقول بأن له علاقة وثيقة بحضارة الأمة بتاريخها آه طبعا مم. يعني الفصحة هي قدرنا نحن العرب هي مم. قدرنا التاريخ قدرنا القومي قدرنا التراثي كل تراثنا مكتوب بالفصحى، واهتمامك بها من هذا الجانب؟ اهتمامي بها من هذا الجانب ومن جانب آخر هو مم. أن الفصحى هويتنا يعني هناك شيء مهم جدا يعني أرجو أن ينتبه له طيب. أن الله سبحانه وتعالى اختار اللغة الفصحى ليتكلم بها مع البشر ولم يحدث هذا مع أي نبي آخر وجعل بلاغة باللغة العربية الفصحى هي المعجزة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم هذا من ناحية ومن ناحية أخرى من الذي يتقن الفصحى يا أخي يعني يشعر بمتعة عجيبة لهذه اللغة فعلا لها إقاع عجيب و... توماس أيربينوس هذا أحد المستشرقين الذي كان أستاذا للغة العربية في هولندا في, في 1622 في القرن السابع عشر نعم هذا الرجل قال كلاما عن الفصحى عجيبا خاطب طلابه الأوروبيين الذين كانوا يدرسون اللغة العربية عنده وعاتب بعضهم قال أظنكم ستتركون الفصحى وتلجؤون إلى اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية إياكم أن تركوا الفصحى إذا أردتم أن تطلعوا على أفضل ما كتب في الرياضيات فلابد أن تدرسوا الفصحى في الطب في العلوم في بكل شيء ثم إنه ختم بقوله إذا أردتم أن تطلعوا على خير كتاب ألف في تاريخ الأمم في البلاغة طبعا هو لا يؤمن أنه منزل يعني، فيجب أن تقرأ القرآن الكريم. يا سلام. وأشاد بالمتنبي الرجل يعني الحقيقة محاضرته هذه الأولى أول درس له كان نعم. والحق وما شاهدت في الأعداد. نعم نعم طيب دكتور خلينا ندخل في البدايات البدايات كانت في الستينيات في مطعم في بريطانيا كما تحدثت عندما تكلمت عن قصة البداية نعم زي. نعم ما في مفارقة أن تكون البداية في بلد أوروبي وليس في بلد عربي هي البداية هي الفكرة الحقيقة عندما أخذنا نحن ندرس العلوم اللعوية الحديثة في لندن في لندن حيث حصلت على الماجستير والدكتوراه. نعم كنا يعني في أواخر ال. تحضير للماجستير وكنت قد قرأت بعمق النظرية الحديثة في اكتساب اللغات هذه النظرية التي تقول إن اللغة قدرة مخلوقة في الإنسان وليست مهارة آه هذا مهم جدا الكلام هذا الكلام هذا هناك هناك طبعا كان كان حديثاً أصلاً وما و... ما كانت هذه الفكرة موجودة عندنا لا, لا ما كانت ما موجودة عند أحد أصلاً يعني هي الفكرة بدأت مع عالم لغوي شهير معروف اسمه نوم تشومسكي هو الذي بدأ بها وعرض السلوكيين عرض وواتسون سكينار غاتسون والأخري لأنهم كانوا يقولون إن اللغة مهارة تؤخذ بالترديد بالتلقي والتقليد، بالتلقي، بالتلق بالتقليد والترديد م -م لكن انتبه شومسكي إلى أن الطفل الإنجليزي <تصفيق> لا يقول I gave، I gave، يقول I give. الكبار لم يقول I give. لما يدل على أن عنده قاعدة مطلقة. من أين أتى بها؟ قالت تشومسكي وما إن الطفل مه. لا يقلد ويردد فقط إنما هو يأخذ اللغة تدخل إلى دماغه والدماغ هناك يكشف قواعدها آه. فيبدأ الطفل يعمم هذه القواعد مثل الطفل العربي أيضا مه. عندما يسمع أمه تقول أخوك رايح وإخوانك رايحين, رايحين. ماشي وماشين وإلى آخره نايم ونايمين م. فيكشف الطفل أن الإين هذه تعمل كثرة طبعا هو لا يستطيع أن يعبر فيقول هذا مفرد وهذا أه. جمع إنما هو يكشف الإين ويبدأ يعممها أه. فيمكن أن يقول أصفرين وأحمرين وبعضهم يكشف آت الأصفر، فيقولون أص أصفرات وأحمرات وألمات وحجارات إلى آخره. طفلا يكشف القاعدة. القاعدة. آه. وبدأ العلماء يتحدثون عن هذا. فأنا عندما قرأت النظرية هذه، طبعا تعرف يعني طبخت في الدماغ. ثم قرأت أيضا أن الفطر القدرة الفطرية هذه لها عمر. يعني هي لا تظل طوال سنين الحياة آه. ممكن يصل إلى وقت وتتوقف هذه القدرة يعني معناها تنشط في وقت دون وقت بالضبط هي تنشط مع الولادة وقيل قبل الولادة لأن هناك تجارب على أطوال, أطوال الجنين في, في بطن أمه يسمعه وربما يختزن بعض الأصوات تجري في هذا المجال بعد الولادة مباشرة الطفل يبدأ ويستمع إلى الأصوات ويختزنها آه. ويختزنها ويضعها في موضع في الدماغ الدماغ يعرف مخارجها تمام. ويبدأ يأمر المخارج هذه بعد ستة أشهر لا بعد عشرة أشهر آه. يبدأ الطفل ينطق مقاطع يقول نعمة مثلا يقول بابا, ماما. يقول, بابا ماما. يقول ماما يقول مقاطع لا يستطيع أن يراها يعني آه. بابا ماما يستطيع أن يرى الشفتين لكن نعنا لا يستطيع أن يراها فالدماغ يختزنها ويأمر هذه المنطقة بإنتاجها وهذا هو الشيء العجيب أيضا طيب أنا أريد أفهم ما الفرق بين نظرية شوميسكي والنظريات الأخرى مثل الدنماركي هلمسيلف وغيره الذين يرون أن اللغة صورة أو شكل ومهمة عالم اللغة هي نظرية أو يرون أن هناك تلقي إيش الفرق بين هذه وهذه يعني ما الذي جعلك تقتنع بأن هذه هي أساس انطلاقك في التجربة وليس تلك لأن العلماء تابعوا بعد ذلك آه. نظرية تشومسكي مه. فجاء عالم عظيم أيضا اسمه إيريك لينبرغ كتب كتابا شهيرا اسمه Biological Foundations of Language الأسس البيولوجية للغات وأثبت فيها أن هذه القدرة لها عمر معين أثبت جميل فعلا وأنها تكون في أوجهة في السادسة من العمر ثم تبدأ تتراجع بعد السادسة بعد السادسة ولكن لا تنتهي تبقى إلى العشرة ويمكن استنهاضها يا سلام بعد العشرة تسرع في الانحدار إلى الرابعة عشرة في الرابعة عشرة يتوقف تتوقف هذه القدرة فإذا لم يكن الإنسان قد تعلم لغة من قبل فإنه لا يستطيع بعد العشرة أن يتعلم أي لغة وهذا يعني استنتجه من إعادة السمع لبعض الصم نعم فإذا أعيد السمع لطفل كان أصم وأعيد سمعه إليه في الثالثة من العمر يمكن أن يتعلم لغة دون أية أن يتأثر يا السلام إذا أعيد في السادس السمع أيضا يمكن في السابع كلما تقدم العمر صار هنالك إعاقة معينة أسموها بعد ذلك ب يعني هذه المقتراة الآلية سموها جهاز اكتساب اللغة ال نعم أي... نعم نعم نعم language yes language acquisition device نعم بلهذا السبب يعني كون جهاز اكتساب اللغة لأن فعلا الطفل يكتسب وليس ي ي يكتسب طبعاً هو يكتسب لأن هو يكشف القاعدة الله طبعا وهذه ال القدرة العجيبة تمكن الطفل من اكتساب لغتين بل وثلاث لغات في آن واحد وهناك تجربة اجريت في سدني على سبع لغات في آن واحد ونجحت الأطفال نعم لأ مجموعة من الأطفال شريطة أن لا تتفاخر اللغات يكون هناك شخص يكلم الأطفال بلغة معينة وأتي شخص آخر يكلمهم بلغة أخرى وهكذا وأمر اللغتين معروف يعني هناك يعني بعض من يتزوجون بأجنبيات الأم تكلم ابنها بلغة والأب يكلمه بلغة وإذا ذهب إلى روضة تتكلم لغة ثالثة يتقن اللغات الثلاث إتقانا تاما كأتلية طيب ما الذي جعلك تعترض على ازدواجية اللغة أنت إذن لا تقصد بها أكثر من لغة ازدواجية اللغة ملت لا تريد. لا لا انا لم, لم اعترض على ازدواجية اللغة انما قلت اننا نحن العربة نعاني من ثنائية اللغة نعاني كيف نعاني عندنا العامية وعندنا الفصحة يعني ليس بمعنى ذلك انك لست ممن يرفض ان يتعلم الطفل ابن السادسة لغتين لا لا لست ضدها أبدا أنا ممكن جدا لأنه, لأنه يمكن أن يتقن العامية في بلده في عمية بلده ويمكن إذا حدث بالفصحة في المدرسة أن يتقن اللغتين معا ويمكن إذا حدث بلغة ثالثة حتى أن يتقن اللغات الثلاث معا لكن أنا حرصي على اللغة العربية أقول نبدأ بالفصحة طالما أننا يمكن أن نبدأ بالفصحة في رياض الأطفال وفي الأولى الابتدائية او التعليم الأساسي يعني الصف الأول والثاني، فندخل الفصحى أولاً، ثم ندخل إليه لغة أجنبية كما طيب الدكتور يتطلب المجتمع الدكتور استثمر النظرية في تنمية المقدرة الفطرية في إتقان الفصحى بحيث تكون لغة متأصلة في اللاوعي عند الطفل، فيكتسبها ويتعلمها بجهد أقل وتمتزج بعواطفه. فيتقن نحوها وصرفها وعباراتها ويعبر بها وينقل المعاني عن طريقها ويتعلم من خلالها اللغة والأدبة والشريعة ونحو ذلك نعم. نجح الدكتور الدنان فحلا؟ أو على الأقل اقتنع بعد التجربة بالنظرية؟ آه طبعا طبعا لأنه يعني هو يمكن للناس أن يحكم طب خلينا نقول التجربة أحنا. التجربة نعم أحدثك عن التجربة طبعا أنا عندما دخل في ذهني هذا واقتنعته قلت لماذا إذن ننتظر حتى تبدأ هذه القدرة بالتراجع ثم نعطي الفصحة لأطفالنا لأن الفصحة بالنسبة لنا هي لغة المعرفة هي لغة المعرفة في كل البلاد العربية الآن لا يوجد صحيح. كتاب طاصم مشترك, طاصل مشترك لا يوجد كتاب في أي مدرسة عربية مم. الآن وهذا بحمد الله يعني حتى الآن جيد لا يوجد أي كتاب مكتوب العامية مكتوب إذن لينما الإعلام كله عامي إلا ما يعني دعني من الإعلام لكن أنا الآن أتحدث عن الكتاب جيد. جيد. الكتب الصحف المجلات الترجمات كثير من الفضائيات الآن اعتمدت الفصحى لغة للأفلام الكرتونية وهذا شيء جيد الإذاعات التي تذيع بالفصحى إذا الفصحى هي مصدر العلم والمعرفة بالنسبة لنا والعامية لغة الشارع وهذا شيء يعني ثمائية لغوية منزعجة. ليست محمودة إطلاقا مزعجة بل هي تؤخرنا صحيح. نعم لأن المدارس كتبها بالفصحة طبعا ولكن الحديث طوال اليوم المدرسي يدور بالعامية والمدرس والطالب لا ينطقان بالفصحى طبعا إلا قليلا جدا إلا عندما ينظران إلى الكتاب, الكتاب يعطي المعلومة بالعامية والطالب بالعبة. يأخذها من الكتاب بالعربية الفصحى. نعم. هنا ازدواج هنا إزدياً. يستطيع الفهم الطالب بهالصورة؟ يتأثر فهمه تأثراً كبيرا يخاد يصل إلى خمسين بالمئة. ااا. تعم طبعاً. خصوصا إذا كانت لهجة المدرس ليست لهجة بلده يمكن تزداد سوءاً. يكون هذا يعني سوءاً إلى سوء. تكون هذه زيادة يعني في في, في, في السوء يعني <تصفيق> نعم. الدكتور التجربة أو الأساس الذي قامت عليه التجربة على طريقتين الدكتور الدنان قام بما سماه بالتجربة الفطرية وهي قبل السادسة نعم والتجربة المعرفية وهي بعد السادسة, بعد السادسة حدثنا عنها لو سمحت حاضر إن شاء الله الأولى طبعا بدأت عندما رزقني الله بطفل سميته باسلا جميل باسل وبدأت عام عام 1977 مم. يعني عمره الآن 32 عاما طيب بسل عندما ولد قلت لأمه كلميه بالعامية وأنا أكلمه بالفصحة جميل والغاية من التجربة كانت أولا الإجابة عن السؤال التالي هل العامية تخرب الفصحة إذا كانت إحنا دان في الجو نفسه، مسجلته له وهو صغير، يا ليت الإخوة إذا استطاعوا تكرمنا إن نحن نشوف تجربة باسل بعد قليل إذا ممكن إذا غير ممكن،, نعم ممكن نعم طيب، فأنا كلمته بالفصحى أنا لم لم أخاطبه إلا بالفصحى لم يسمع مني إلا فصحى إطلاقاً، جميل وأمه كلمته بالعامية عندما صار عمره يعني. سنتين إلا قليلا أذكره كنت خارج من البيت قال لي وين رايح قلت ماذا أنا لا أفهم ما تقول قال لي إلى أين أنت ذاهب الله قلت لأمه نجحت التجربة يا سلام والحمد لله خرجت ثم رجعت وإذا هو يلعب بألعابه فنجح في تركيب شيء فقال نجحت التجربة عن نفسه آه عندما بلغ عمره ثلاث سنوات كان يتحدث بالفصحى يرفع وينصب ويجر دون أي خطأ اكتشف كل قواعد اللغة العربية سماعا يعني التي يقولون عنها أنها صعبة طبعا كان أحد أهداف تجربة أن أثبت أن اللغة العربية لغة عادية وليست صعبة بالمناسبة علماء اللغة يقولون ليس هنالك لغة صعبة ولا لغة سهلة مم. اطلاقا الطفل يستطيع أن يكتشف قواعد أي لغة ولم يثبت أن أطفال أي قوم بقوا مستطع. يعني بقوا حتى صار عمرهم مثلا ست سنوات أكي. تكلموا لا أبدا الكل يتكلمون في فترة نفسها تقريبا. طبعا كان من أهداف التجربة يعني قياس. قياس ومعرفة أثر هذا على دراسته في المدرسة م -م. ذهب إلى المدرسة قرأ الحرف العربي تعلمه تعلم معلمه الحروف في البيت لكن تعلم في المدرسة اكتشف أن الكتاب يتكلم لغته يا سلام فصار صديقا للكتاب م -م. قرأ في الصف الثاني الابتدائي أكثر من 350 كتابا ما شاء الله نعم كانوا اشتري له الكتاب بابا خذ الكتاب هي بعد ربع ساعة ثلاث ساعة قرأته ثم عندك واحد آخر أو قل لي ماذا قرأت يبدأ ويقولها بالفصحة يروي ما قرأ تماما مم. ولا أذكر أنه سألني إطلاقا عن أي معنى من معاني الجمل أو الكلمات في اللغة العربية التي ولا حتى الكرع. في الرياضيات مم. ومن طريف ما يذكر أنه قرأ مسألة رياضيات وهو في الصف الثالث الابتدائي وحلها بطريقة معينة فوضع الأستاذ له طبعا غضب فراجع قرأت وأنا قلت له لا أنت الصح لكن أنا لست معتمدا في هذا فلنا صديق اسمه الدكتور عادل عبد الكريم كان صديقنا متخصص, متخصص رياضيات فجاء ريناه المسألة قال له أنت الصح يا باسل وعدّلت مسألة الرياضيات الرياضية. يا سلام اترك الفصحى بالفطرة والممارسة شيء عظيم. هذا تقول قبل السادسة. هذا قبل السادسة. فقط على مجرد السماع. السماعي قبل السادسة نعم. فقط. فقط طبعا يعني ليس هناك أساليب أخرى من الممكن أن نستعاض عن السماع بها ما قبل السادسة لنصل إلى تعليم اللغة فطريا أنت تقول بأنك لم تعلمه الحروف ولا شيء وإنما حرست فقط على أن يسمع قبل السادسة معلوماتي أنه ليس هناك طريقة م. أخرى وهي الطريقة الفطرية التي فطر الله الناس عليها م. لأن كل أم بالفطرتها تكلم ابنها هذا الكلام يختزنه الطفل ويبدأ يستكشف القواعد من خلاله بعد السادسة تبدأ في الطريقة الثانية وهي الطريقة المعرفية كما سميتها الطريقة المعرفية تبدأ الحقيقة يعني نظريا يفترض أنها بعد العاشرة آه نظريا نظريا طبعا لأننا إذا, إذا, إذا ظل الطفل يكلم بلغة معينة وبلغة أخرى وثالثة ربما ورابعة إذا أراد بعد العشرة أن يتعلم لغة جديدة تكون ذات قد آه. فيتعلم اللغة الجديدة بالطريقة المعرفية القصد بالطريقة المعرفية أن المتعلم في هذه الحال ينتظر من يكشف له القاعدة ويحفظها له ويقوله الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب وإحفظ هذه واخذ هذا التمرين ويكتبه عشر مرات إلى آخره هذه الطريقة المعرفية صحيح. فلا بد بها أيضاً للممارسة لا بد أن تسبق بالطريقة الفطرية إذا لم تسبق المعرفية بالطريقة الفطرية فمعنى ذلك أن هناك خلل أو على الأقل ضعف في السلقي صعوبة. صعوبة. صعوبة تحدث صعوبة ومشقة ويبدأ التعثر لأن المتعلم يكون مشغولا بشيء آخر يعني ما الحكمة في أن تكون الطريقة الفطرية في الصغر ما الحكمة؟ آه. الحكمة أن الطفل لا يكون مشغولا بشيء آه. غير اللغة هو متفرغ للغة <تصفيق> واستيعابه يكون أعلى مئة بالمئة <تصفيق> طيب أخذ اتصال إذا أدنت لي معي الدكتور محمد الفاضل مرحبا بكم يا دكتور أحياكم الله دكتور فهد أحيا <تصفيق> الله ضيفك الكريم الدكتور الله الدنان وتحسن صنعا وتحسن القناة الكريم خلف المجد بيننا صنعنا جماعتنا بأخينا وأستاذي الكريم الدكتور عبد الله الدنان. حياك <تصفيق> الله. الدكتور عبد الله يعني أحسنتم في الاستفادة من في هذه فاعل الحوارية لأنه صاحب تجربة صح في مجال اللغة العربية في مجال تعليمها. جميل. ويصيبني قد ربما أكرر شيئا مما قاله الدكتور عبد الله لأنني لم أسمع الحوار الذي دار بينكما. ولذلك أعذراني إن شيئا من التكرار خاصة أنني معجب بهذه النظرية التي أسميها وأنا سمع للدكتور الله الدنات فعلا وهي قضية تعليم اللغة بالفطرة وليس التعليم أيضا يعني أن يسبق التعليم بالفطرة التعليم بالدراسة وبالتلقي وقد قرأت كثيرا عن أسباب ضعف الطلاب العرب في في اللغة العربية ولما سمعته وقرأت ما كتب عبد الله الدنان أدركت أن ما كتبه وما قاله هو السبب فعلا في هذا الضعف وهو هذا الازدواج الكبير الحاصل بين العامية والفصحى في اللغة العربية وأن الطفل العربي المسكين يمضي هذه السنوات في الست الذهبية من عمره وهو يسمع هذه اللغة العامية التي أستطيع أن أقول لا قيمة لها في حياته عرفية ثم عندما يدخل المرحلة الاستدائية يفاجع بأنه يراد منه أن يدرس لغة جديدة ويبدأ في تلقينها في ظني أنا أزعم أن الشعوب في العالم بسبب ما سمعته من قلة الفارق الكبير بين عاميتهم والفسخة عندهم يعاني الطفل عندهم مثل هذه المعاناة التي يعانيها الطفل العربي آه ولذلك هذه التجربة التي تبناها الدكتور في الكويت اولا ثم أجهضتها حرب الخليج ثم بعد ذلك نقلها إلى في دمشق في روضة الأزهار العربية وهي تجربة فعلا ناجحة وجربها كما سمعت وكما أطلعني عليه من شريطة مع اثنين من أبنائه أحد الأبناء وإحدى البنات وكانت فعلا تجربة سرية وناجحة جميل هذه التجربة أنا تمنيت في أكثر من مناسبة أنها الحكومة العظيمة لأنها قضية إن لم تتبنى الحكومات فإنها لا يستطيع الأفراد أقوم بها خيرقية تمام. كان للدكتور تجربة جاميل في الرياض في بعض المدارس الأهلية وبعض المدارس الحكومية وفيه بعض المدارس ما زالت إلى الآن لكنه يعني بضعف ليس بتلك الهمة العالية التي تتوقع أنه تبنت الأمر هذه الحكومات صحيح. هذا الأمر وأنا أحدث طلابي به يعني لفت انتباهي إلى ما يعمله العرب في الجاهلية وأدركت أن العرب يعني فقه من هذا حينما كانوا يخرجون أولادهم إلى البادية وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا منهم بمن خرج في ديار بني سعد واختضع فيها وعاش في باديتها وهذا جزء أيضا من بناء فصحته صلى الله عليه وسلم صلى, على صلي الله عليه وسلم نحن البلاء عندما تقرأ امرئ القيس وشعراء المعلقات كلهم شعراء الجاهلية وأغلبهم أميون ولا تجد عند أحد <تصفيق> خطأا واحدا أو لحنا واحدا صحيح. الطلاب يستغربون كيف يكون هذا أقول له كيف تريده أن ينحن فيقول كلاما أقول على اللغة هو هو هو يعيد وينتج كجهاز صحيح. التسجيل ما سمع. صحيح. فإن سمعت أو لفصحه أنتجها، فإن سمعت أو اللغة الصينية، فإن سمعت مع بعض أو لغات حتى هو ممكن يعيد لك جهاز التسجيل ما دام خامة طرية في السنوات الأولى الذهبية من عمره سيعيد لك ما سمع. صحيح. إذا نحن لو استطعنا أن يعني نهيئ مثل هذه البيئة لأطفالنا حتى لو بيئة داخلية في مدارس أو رياض أطفال غيرها لو تمكننا من إتاحة هذه البيئة لهم. سنستطيع فين أن نوجد هذا الطفل الذي يحب اللغة العربية الفصحى ويتشبعها ويتش ويكاد يرضعها مع حليب أمه لو, لو حصل مثل هذا ووجدت هذه البيئة فإن الطفل في هذه المرحلة إذا ألف هذه اللغة كما يذكر الدكتور على ابنائه وبناته صار ابنه الذي أجر عليه التجربة يفهم الكتب جميل. قراءة بخلاف إخوته الذين سبقوه جميل. وهذا دليل على أنه ألف هذه اللغة وحبها بخلاف من؟ الطفل الحاصل الآن في العالم العربي كله مسكين تمر السنوات في العمر وهو لا يسمع إلى العامية ثم يراد منه أن يقرأ ويكتب ويتعلم بهذه اللغة التي يتعلمها تعلم كذلك أخرى نوية ليست لغتها ناصرية أشكرك يا دكتور فأتمنى لو كان الأمر في فسحة أكثر لأن فعلا عندي أشياء مجرد ما انتار هذا الكلام تنفيش هي في الحمل أن أنه مهم جدا وأشكركم على إيطاحة شكرا. شكرا. الفرصة وعلى استضافة هذا العالم الرائع في هذا المجال الله خير. شكرا أستاذ دكتور محمد الفاض أستاذ اللغة العربية جامعة الأمية سلطان شكرا جزيلا لك يا دكتور نحنا إشارة الدكتور إلى من قضية بأخذ بعضها من أسباب ضعف الطلاب العرب في اللغة العربية يقول أدركت أن السبب هو الازدواج وأشار إلى هذا الازدواج الكبير بينما مثلا في اللغات الأخرى يقول الازدواج يسير بين عمياتهم ولغتهم الأصلية أنت في اللغة الإنجليزية متخصص وفي اللغة العربية أن عندك لاحظت هذا الفرق دكتور؟ ها طبعا. طبعا هو يعني الكارثة الحقيقة أن إخوتنا المربين لم ينتبهوا الى الفارق الهائل بين العميات العربية ولغة الكتاب يعني اضرب الكلام الطفل العربي يصل الى السادسة من العمر حتى عندما يدخل الى الروضة تظل معلمته تكلمه بالعلم هذا هو الشائع يدخل الى المدرسة ويبدأ يتعلم الكتاب القراءة والكتابة يبذل جهده يتعلم الرمز ويستطيع أن يقرأ لكن عندما يقرأ لابد بد له أن يقرأ الحرف والحركة وبعد أن يتقن الحرف والحركة لا يجد مكافأة أنا في رأيي أعظم مكافأة تعطى لأي قارئ هو أن يفهم ما قرأ شيد ليس بعد أن يقرأ أن نعطيه يا حبة شوكولاتة ولا لا أن يفهم ما قرأ هذا العيش النشوة التي ذكرتها في بداية الحادثة. طبعاً ف... ف... عندما يدخل إلى المدرسة في الأول الابتدائي يقرأ مثلا وهذه يعني جملة أخذتها من أحد كتب اللغة العربية في بلد عربي استيقظت الفتاة وجلست قرب نافذة قرأها الطفل. ببطء لكن قراءة ما تأتي المعلمة تقول بلهجتها شو يعني استيقظت الفتيات يا ولاد هل تعرفوا؟ فتقول لهم يعني طبعا سأتكلجتي يعني فأت البنت فأت أوه. وأعدت أو أعدت عادة. جنب الشباك أوه. ولا كلمة متطابقة مع الفصحى صحيح. إذن ماذا يحدث للطفل دعني أفكر ماذا يحدث للطفل الطفل نفسه قرأ لم يفهم ما مقا وانزعج جدا يبدأ في تلك اللحظة يكره الكل في تلك اللحظة موقفا من الكتاب موقفا سلبيا صحيح. فإذا لم يقع في البيت ويبني هاي استيقظت معه يعني فاقت من النوم وفسرت له ولكن غالبا لا يتابع لكن المشكلة متى تحدث المشكلة الاخرى انه بعد اسبوع قد تمر كلمة استيقظت مرة اخرى والمعلمة تسأل عنها وبما انها لم تستخدمها فاذا جاء في نفس اللحظة حتى الطالب متأخر تقول له ليش ما تبكير يعني فاختلف اللغة تقول للطفل أنا... ليش ما فقت وهي تدرس كلمة استيقظات لا تستخدمها بعد أسبوع تسألوا عن استيقاظ ينساه الأطفال أه. تبدأ تؤنبهم تنيبا شديدا تمام. وتصفهم بأنهم لا يتذكرون وربما تصفهم بأوصاف يعني مم مسيئة مكذيعة طبعا نعم خلينا نأخذ اتصال لي معي المسرد الدكتور محمود عمار أستاذ اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية دكتور محمود أهلاً ومرحبا بك أهلاً بك حياك الله دكتور صاحب أهلاً وسهلاً هذه القناة المتميزة المتفوقة التي تهم تطح ما يهم الناس جميعاً شكراً لك حياك الله دكتور تفضل نسمع رأيك في الموضوع لو تكرمت سيد الكريم نحن نقدر جهود أستاذنا الله دنان في هذا الاتجاه الذي نحن منذ 30 لإمكانية العربية إلى مكانتها وبس هذه الروح بين الطلاب نحن الآن نشعر بالأزمة البالغة بالنسبة إلى اللغة العربية واللغة العامية الناس يظنون أن العربية تحتضر لكن الحقيقة أن اللغة العامية إذا صح هذا القول ليست منافسة للعربية العامية هي عربية أيضا والطفل في الصف الأول عندما تحدثه أنت باللغة العربية الفصحى يسهم عليك ويستجيب لما تريد أن تقوله له فهذا يدل على أن اللغة العامية لم تخرج عن نطاق اللغة العربية الفصحى، وأنا أعتقد أننا من خلال توظيف العامية نصل إلى تفصيح اللغة الأطفال فالطفل الصغير ما زال يستعمل مفردات العربية فصحى، ويستعمل قواعد اللغة العربية في التذكير والتأنيف واستعمال الضمائر والمثنة والجمع والمثنة هذا يدل على أن الطفل عنده استعداد أن يتلقى أو أن يكتف وصلة ما بين العامية وبين الفصحى حتى إن قواعد العربية بما فيها على سبيل المثال ما زال يستعمل حتى في كثير من مظاهر العامية نحن لا لا نريد هذه الخصومة بين العامية وبين الفصحى نحن نقدر جلستار الفضل لكن تسمحني تسمح لي يا دكتور تفضل نتحدث عن العميّة في منطقة معينة لو قلت لك العميّة في المغرب والعميّة في الجزائر العميّة في اليمن أنت تنظر إياها نظرة واحدة يا لا أنا أنظر إلى العميّة التي يستشهد بها الدكتور نفسه عامية الدول الآسيوية على سبيل المثال. هاد. وهم ما تكمل الشماد في إقتحاها أنا مع أو ذلك. لكن الدكتور يتحدثنا عن لغة أهل الشام ولغة مصر ولغة الجزيرة العربية. طيب. أنا أقول أيضا ان تنشئة الطفل. على الفصحى كما أحسنا وكما قرأنا كثيرا عن ابن هباثل هي أسلوب المتابع عند العرب قد العمية أيضا هي سليقة إذا نقول إن العرب كانوا يتكلمون بالسليقة أليست العامية أيضا سليقة ما معنى السليقة السليقة أن يتقبل الفرد اللغة من بيئته وأن ينطق بها على الطريقة التي ينطق بها قومه فالعمية أيضا فيها سليقة لكن إذا نحن وضعنا الطفل في بيئة لغوية صحيحة يستطيع أن يتقبل نعم أن يتقبل اللغة وهذا ما حدث لباسل وعندما يحدث الدكتور عن باسل لما تذكر البارودي على سبيل المثال البارودي صاحب الديوان الضخم والمختارات الكبيرة لم يتعلم نحوا ولا صرفا ولكنه كما يقول استاده أه... الذي علمه الأدب أه... هو قد حفظ كثيرا من الأساليب واستظهر هذه الأساليب حتى عرف مواقع المرفوعات والمنصوبات والمجرورات وأصبح ينطق بها التمازل بين العمية وبين الفصحة ليس أمرا مخترعا وليس هناك قطيع بين العامية وبين الفصحة نحن نستطيع من خلال توظيف بعض المظاهر اللغوية في العامية أن نصل إلى الفصحة وهذا ما كنت أدعو إليه إذا ما كنت مشرفا تربويا أن يدخل الأستاذ في دروس القواعد استعمال العامية وكيف الطالب يوظف التذكير والتعنيف والمثنى والجمع الطالب إذا انتصر شاهد مسلسلا يقول انتصر المسلمين فأقول له نصحح العبارة بأنها انتصل المسلمون وإذا أعطيته وراء الريالين يقول أبي أبي ريالين ولا يقول عطري ريالات على سبيل المثال <تصفيق> إذن لا نهجر العمية هذا الحجر ولكن نستطيع أن نوظفه نحن أنا لا أختلف مع الأستاذ في البيئة الصالحة للغة هي عامل مساعد وأن التنشئة الأولى الذي يتلقاها الطفل في مراحل تكوينه الأولى حيث إن الطفل عنده مرحلة, مرحلة استقبال اللغة أو مرحلة النج اللغوي في سن مبكرة ووضع الطفل في هذه السن المبكرة هو الذي يكسبه اللغة على أصولها وقواعدها الصحيحة <تصفيق> كما أن الطفل الصغير يتقبل الحليب خالد دسم وبعد مرحلة الحليب نصف الدسم ثم بعد ذلك يأكل اللحم كذلك اللغة مرحلة من مراحل نمو الإنسان ونحن أدركنا هذه المرحلة ووظفناها ما استطيع أن نتقدم باللغة العربية هذا يعني أن التوظيفة التوظيفة العامية أمر مستهجن كما ظن كثير من الناس الأستاذ الدكتور محمود عمار أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإضافة شكرا, يا دكتور. شكرا لك بارك الله فيك دكتور جزاك الله خيران شكرا كان هذا الأستاذ الدكتور محمود عمار أستاذ اللغ أكثر من النقطة الحقيقة أشار إليها الدكتور محمود يلي معلق عليها واحدة واحدة ويقول بأنه ليس هناك انفصال ما توضيح العامية وتفصيحها ويعني أنا أحتاج إلى تعليقك على أكثر من نقطة هذا صحيح الحقيقة هناك كثير من العواطف سمعتها من الأستاذ الدكتور محمود عمار يعني اللغة العامية هي فصاحة عواطف؟, عواطف, يعني؟ عواطف يعني مثلاً يعني ليس عندما نقول عندما نقول هذا الكلام لابد لنا أن ندرس تركيب الفصحى وتركيب العامية العامية ابتعدت عن الفصحى ابتعادا وصل بها إلى أن إلى أننا مضطرون أن نعطي قواعد الفصحى وأن نصرف وقتا طويلا عليها وأن نخصص أكثر من أي أمة أخرى للغة العربية أن نخصصها لها حصصا في المنهج المدرسي طب هذا أستاذ لغة عربية يعني أتوقع أنه صرف جهدا في القراءة كيف عواطف؟ يكون عواطف والله يعني اسمح لي يعني أنا أضرب مثالا والناس يعني تحكموا على ذلك يعني الآن نحن في العامية نصرف الفعل المضارع نقول الولد بيكتب أو بيكتب كيف تقول أنت؟ دعني أسأل لهجتك الولد الولد يكتب يكتب عال والبنت تكتب تكتب والولدين يكتبون والبنتين يكتبن والبنات يكتبن والولاد يكتبون إذن أربعة تصاريف آه. هو صحيح الفائل يكتب مشترك ها؟ لكن التصاريف أكثر. أكثر. التصاريف مختلفة الولد هيدنا في العامية أربعة. أربعة تصاريف بعض البلدان العربية لهذا عندها ثلاثة تصاريف فقط مم. نحن نقول على البنات بيكتبوا حتى بينما الفصحى لها ستة تصاريف بحالة الرفع صح. وستة في حالة النصب وستة في حالة الجزم يعني عندي ثمانية عشرة تصريفا مقابل أربعة تصريف للعامية. الآن لماذا أنا أنتظر حتى يدخل الطفل إلى المدرسة وحتى يقضي السنوات الأولى الابتدائية أو التعليم الأساسي ثم أعطيه تصريف يكتب يكتبان يكتبون تكتب تكتبان يكتبنا لم يكتبها لا. حتى الآن أنا فقط أحيل الدكتور إلى الإنتاج الذي ننتجه الآن في جامعاتنا. نحن الخريجون من الجامعات العربية حتى المتخصصون في اللغة العربية لا يستطيعون أن يتحدثوا بالفصحى دون خطأ. وهذا هذه مصيبة هذي. أولاً ثانياً طيب. اسمح لي طبعا. ثانيا عندما يدخل الطالب الى المدرسة ولغة المدرسة طوال اليوم المدرسي هي العامية هل هذا يرضي احدا لا يجوز اطلاقا ولم اسمع في تاريخ الامم ان الكتابة مكتوب بلغة وان الحديث يجري في المدرسة بلغة اخرى يعني انا لا اريد ان الغي العامية وبالعكس ابني تعلم الفصحى والعامية في اين واحد وانا لا يعني أحط من شأنها أقول إنها شائعة بيننا ولكن لغة المعرفة هي الفصحة ولا, ولا يمكن تمازج كما دعا إليها الدكتور تمازج هذا يعني نوع من الخلط اسمح لي يعني هو طلب التمازج بين العامية والفصحة لا كيف, نمازج لا كيف نمازج يعني بيفتح يا سمسم مثلا عندما بدأ بدبلجته احتاروا طبعا وقال البعض بالتمازج فأتينا يعني كيف التماسك؟ يعني نقول مثلا تقصد تقصد يعني دبلجت ال الغير الممثل والممثل يعني لغة افتحها سمسم مم. يعني كان هنالك خلاف على لغة افتحها سمسم ربما نتحدث عنه بعد خلينا أن نخلط أن نأتي ب نقول والله هذا الكتاب أنا حبيته مم. طيب هذه العمية أقول هذا الكتاب أنا حبيته هيك يعني؟ تمازج لا هذا تمازج هذه لغة وهذه لغة الكتاب ليس فيه تمازج أرجو أن نتحدث بلغة الكتاب لأننا إذا تحدثنا بلغة الكتاب أتقن الطفل هذه اللغة وأصبحت عنده إمكانية لكي يقرأ بسرعة نحن الآن لا نقرأ يا سيدي انظر إلى النتائج طيب. نحن دل... لحظة بقى. واحدة فقط أقول لك شيئا لأن النقاط التي يعني دكتور محمود. محمود يعني الآن عندما تضخم الكتاب في الصف الثامن أو التاسع الطلاب لا يقرؤون الكتاب يقرؤون آه. ملخصا م. لماذا لا يقرؤون الكتاب لأنهم يجدون صعوبة بالفهم طيب. لو كان هنالك تطابق بين العامية والفصاحة لما وجدوا صعوبة تمام القراءة قبل قليل ذكرتها وأنا سأسألك عن تجربة قمت بها في مع خمسين طالبا من المرحلة الابتدائية في الصف الثالث كلفوا بقراءة كتاب واحد أسبوعيا وتلخيصه في ورقة ثم أخذوا النتائج آخر العام وكان أقل طالب قرأ 36 كتابا وأكثرهم قرأ 284 كتابا صحيح. فضلا عن قوتهم النقاشية التي صحيح. أثارت أثارت صحيح. كأنت وأعجبت بيها وسودهت جدا. أنا أقول أولا سيد حدثني عن التجربة سأحدثك بكل تفصيل عن التجربة التفصيل مم. الذي يسمح به الوقت فضل. أنا أقول إذا كان هناك زميل يرى رأيا مختلفا ويريد أن يمازج بين عمي وفصة سيدي ما هذه المدارس فضلوا اعملوا مدرسة ومازجوا وقولوا هذا هو الأفضل وخلينا نختبر نختبر هؤلاء ونختبر هؤلاء هاي واحدة تمام نحن اختبرنا تمام نحن قمنا بتجربة واختبرناها ودربنا المعلمات والمعلمين دربنا المعلمات هذه مدرسة ذكور بالمناسبة نعم درب المعلمون والمعلمات على التحدث بالفصحة حدثوا عن برنامج التدريب وبدأوا يحدثون طلابهم بالفصحة كل الوقت داخل الصف وخارجه وممنوع منعا باتا التحدث بغير الفصحة آه. نعم أدخل الطلاب صاروا يستمتعون بالقراءة تمام. في الصف الثالث الابتدائي عقدت لهم مسابق نعم ومن حقهم علينا أن نذكر هذه المدرسة إذا سمحت جدا جدا هي مدارس البسام في الدمام حلو عقدت مسابق من بداية العام الدراسي يا أبناء الصف الثالث الذي أعطيه الكتب الذي ال ال هو لم هو قيل لهم من يريد أن يذهب إلى المكتبة تمام فليذهب وليستع الكتابا وفي العام نهاية العام سن يعني نجري سنحصي نجري من قرأ أكثر ونعطيه جائزة تمام بدأ الأطفال يقرؤون ويستعرون كتبا ويأتون إلى المكتبة يلخص الطفل ما قرأ أمام أمين المكتبة جميل يجلس الأطفال يلخصون كذا إلى آخره والأمين المكتبة يجمع هذا في ملفات في كل طفل ملف خاص به في نهاية العام الدراسي عشرات الكتب مئات ما شاء الله قرأ الأطفال 248 كتابا أحد و84 كتابا قرأ الأطفال واتيت أنا لزيارة المدرسة طبعا دي زيارات للمدارس التي يعني يتدر قال لي أمين مكتبة أقل واحد قرأ 36 كتابا وأكثر واحد قرأ 244 قلت أعطيني الكثير أنا في أين ذهلت تحال فتحت أول صفحات خمس صفحات ست صفحات عشر صفحات يعني طفل ابن ثالث ابتدائي يكتب لكن في الصفحات الأخيرة هذا أديب كبير الذي يكتب لم تبق لديه أخطاء سيدي ال الذين يتحدث معهم بالفصحى يقرؤون صفحات بكاملها غير مشكولة يقرؤونها مشكولة دون خطأ ما شاء الله جميل طيب اسمح لي ليأخذ اتصال واعود لهذا النقطة ما زالت معلقة أيضا. معي الدكتور الحسن يقضي عضوهاي التدريس جامعة الإمام مرحبا بكم يا دكتور أهلا بك وسهلا ومرحبا يا فهد حياك الله يا دكتور حياك الله دكتور فهد كيف حالكم أهلا بك تفضل يا دكتور م. نحن نتحدث عن تجربة الدكتور الدنان إذا كان لك أي تعليق تفضل بسم الله الرحمن الرحيم أولا أسعدني اتصالكم وجزاكم الله خيرا على هذا الاتصال وأما تج وهي نافعة نفعا كبيرا والحمد لله رب العالمين أنها نجحت نجاحا كبيرا وباهرا وقد سمعت بعض الكلام الذي خيل في هذه الحلقة المباركة وأنا في الحقيقة منذ سمعت عن تجربة الدكتور دنان وأنا معجب بها غاية الإعجاب لأنها تنمي ملكة قوي تنمي ملكة قوية عند عند الأطفال بحيث ما يمضي عليهم مدة يسيرة إلا وهم يعني قد تمكنوا من لغة القرآن الكريم وقد أتقنوها إتقانا جيدا ولا يحتاجون في مستقبل أيامهم إلا إلى الشيء اليسير مما ينمي هذه الملكة ويتقضبها عملية واقعية طيبة ومضمونة بإذن الله تعالى وبخاصة إذا وجدت لها أسادئة متمكنين يستطيعون أن لا يتحدثوا إلا بالفصحى. وهذا يعني يتوقف على الإشراف على هذا المنهج بحيث لا يختار إلا أناس مجربين وممتحنين أيضا يعني يمتحنهم ليعرف مدى تمكنهم من الفصحة فيثكنونها ويعلمونها هؤلاء الطلاب الأطفال الصغار الذين يعني تنمو معهم الفصحى قليلا قليلا حتى يصلوا إلى, يعني إلى الغاية المطلوبة جميل اسمح لي دكتور أسألك سؤالا أخيرا فقط وهو تجربتك أنت في إذاعة القرآن الكريم عبر برنامجك الشهير في اللغة العربية كيف تقيمه أيضا تجد أثاره في المجتمع الله على كل حال أنا صار لي أكثر من برنامجي إذاعة القرآن الكريم وكنت يعني أتوخى في هذه البرامج أن يكون مصدري في الاستشهاد على هذه القواعد التي أذكرها وهو اسم البرنامج الأول دروس في النحو العربي لا. كنت يعني أحرف تمام الحرف على أن يكون مصدري في الاستشهاد هو القرآن الكريم الله. وما صح عن حديث من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. وقد لقيت له يعني قبولا يعني أحسبه جيدا والحمد لله. الحمد لله أشكرك دكتور الحسن الحفظي عضو تدريس جامعة الإمام شكرا جزيلا لك يا دكتور. شكرا لك يا أخي وبارك الله فيكم في الدكتور الدنان وآانكم جميعا على ما فيكم. الله شكرا. شكرا. شكرًا شكرًا يا دكتور طيب. البيئة الصالحة للغة هي العامل المساعد ولو كان هناك عامية أنت ضد هذا الكلام البيئة الصالحة يعني هي العامل المساعد حتى لو كان هناك امتزاج بالعامية لا نشدد كثيرا كما يقول الدكتور لا ما. لا لا لا لا, لا, لا, لا. البيئة الصالحة للفصها هي المدرسة م. الآن ولا تكون إلا بالفصحى ولا تكون إلا بالفصحى وأنا أعجب كما قلت أشد العجب من أناس كتابهم بالفصحى ولغتهم بالعامية طوال يوم المدرس وحضرت عند الطالب اللي قرأ 284 كتابا اختبرته. إحنا قطعنا. لا لا أنا أنا أنا معهم بالفصحى أقول لك جاءهم أحد من يروج لوسائل تعليمية م. وهو دكتور من بلد عربي دخل على هؤلاء الأطفال. ثالث ابتدائي بدأ يتحدثهم يحدثهم بعمية بلده قام طفل قال له يا دكتور لماذا لا تحدثنا بالفصحة يا سلام بدأ يحدثهم بالفصحة فبدأ يخطئ نعم فقام له طفل وصوبه قال له لا نقول هكذا بالفصحة طبعا أطفال لا يجاملون فالرجل أول مرة ثاني مرة ثم أخذ و سأله وقال غدا سأتي إليكم وفعلا استعد ودخل إليهم وتحدثهم بالفصح السليمة كل الوقت فقال له الآن أن تحدثنا بالفصح هذا شيء جميل جدا صحيح. يعني أنا أنا أدعو الأخوة مرة أخرى الذين يقولون بشيء آخر لا بأس لا بأس دعونا اعملوا مدرسة صحيح. تطبق هذا الذي تقولونه وقارن النتائج عملوها يا دكتور ثم وصفت أنت الطفل بأنه في أسوأ أوضاعه واقع التلميذ العربي إذا دخل المجرسة ويتقن عامية بلده فإنه في أسوأ أوضاعه كما يقول الأستاذ الدكتور الدني. صحيح إذا لم يحدث بالفصحة كل الوقت ونستغل يا جماعة أنا أنادي بأن نستغل القدرة الفطرية التي أودعها الله بالإنسان والتي تمكنه من التحدث بأكثر من لغة استغلوا يا جماعة ربنا وهب الإنسان هذا فاللي يتعلم العامية لا بس أنا لست هو, متعلمها, متعلمها, هو متعلمها, متعلمها متعلم لكن استغلوا الفرصة قبل أن تنضب قبل أن تجف قدرته وعلموه الفصحى واللغة تعلم محادثة استماعا وتحدثا خليني أنقل للمشاهد الكريم الإجابة عن طلبك وإلحاحك في تعليمه وهو شاء كما قال الدكتور محمد الفاضل تهيئة البيئة في رياض الأطفال لأنها هي الأهم هذه التهيئاتك قمت بتجربتها في روضة الأزهار العربية في صحيح. دمشق كيف صحيح. تبنى كيف نعم. هل نعم. تهيئون الأساتذة فحزن تهيئون المناهج نعم. نعم أنا أشكرك جدا على هذا السؤال جامعاتنا يا سيدي ومدارسنا الثانوية لا تخرج متحدثين بالفصحى اطلاقا تخرج قارئين لكن إذا تحدثوا لا أضمن أنا أن يكون حديثهم سليما جدا إلى درجة نأتمنه نأتمن هذا الكلام على أن ينسخ الطفل نسخاً لان الطفل ينسخ اللغة التي يسمعها نسخاً إذا حدثت أخطاء أن يتحدث فلذلك. عندما أسسنا رضة الأزهار العربية كانت إحدى المشاكل التي واجهتنا طبعا من أين نأتي بالمعلمات اللواتي يتحدثنا بالفصحة فكنت مضطرا إلى أن أدربهم من هنا نشأت فكرة, فكرة التدريب تدريب المعلمات لأنني طبعا لا يجوز إطلاقا أن تقول هي للطفل احمل كتابك لا احمل كتابك إذا قالت غير ذلك سينسخه الطفل وستتشوه لغته صحيح. لذلك دربتهن على التحدث بالفصحة الفصحة البسيطة التي نريد منهن أن يرفعنا وينصبنا ويحدثنا طبعا المجرور مجرور وإلى آخر هذا التدريب كان ضروريا جدا ومن خلاله سنة بعد سنة وصلت إلى برنامج تدريب لا يستغرق أكثر من 12 يوماً فقط فقط للمعلمات للمعلمات ولكل من أراد أن يتحدث بالفصحة ولو لم تكن متخصصة في اللغة العربية في المعلمة إيه لو لم تكن طبعا بعد بعد الثانوية العامة عطناه لجامعاتنا سيدي بعد الثانوية العامة هذه تجربتي وأنا أنقلها لكل المشاهدين بعد الثانوية العامة إذا أخذ أو أخذ أي واحد هذا البرنامج بعد 12 يوما في كل يوم ساعتا ونصف يعني بعد 30 ساعة يصبح متحدثا بالفصحة بنسبة ضئيلة جدا من الخطأ والبعض بدون دون أي خطأ وهذا جربته و ونجحنا فيه والأطفال, والأطفال المهم الأطفال كيف يكشفون القاعدة يعني مثلا طفل في روضة الأزهار العربية، أول عندما يدخل، طبعا. تأتي المعلمة تقول له تفضل كذا يبكي الطفل لماذا تبكي؟ ها بدي ماما تريد ماما؟ بعد قليل تأتي ماما بدي أشرب تريد أن تشرب؟ تريد أن تشرب؟ فتعطيه الكلمة الصحيحة بالضبط بدي مي تريد ماء؟ ها. قل أريد ماء تأتي هي بالكأس تقدم له هذا ماء. قل أريد ماء ها. لغة مختلفة يا أخي م. قل أريد ماء يقول هو يريد أن يشرب أريد ماء تعطيه يشرب إسماعيل يبدأ كل الأطفال حوله أريد, أريد ماءً. ماء أريد ماء لأن هذه تنفعه في حاجاته الشخصية نعم وبعد أيام قليلة فعلا يعني أنا سمعت واحد طفلًا يقول إيه أريد شيءًا جبنة يعني أقصد تصور واحد قال أريد سفن أبًا وهكذا يعني يكشف القاعدة ويطبقها. يا سلام طيب خلينا نأخذ اتصال لو سمحت مع الدكتور عبد الله العوايش الله التدريس كلية الأدب جامعة الملك سعود. مرحبا بك يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حلا. وح... طبلا يا دكتور وحياك دكتور فهد وحيي سادة الدكتور عبد الله الدلان وأشد على يديه الحقيقة الدكتور عبد الله له عمل جبار وعمل رائد الحقيقة في تعليم اللغة العربية. جميل. فأولاً أهنّ الدكتور عبد الله الدكتور فهد على على هذا الموضوع اسم. ولقائه مع الدكتور عبد الله الحقيقة تجربة التي بنشره وقادر فيها الدكتور عبد الله الحقيقة رائدة في العالم العربي وندعو ال التربية والتعليم بأن تستفيد من هذه التجربة وأيضا تخضع هذه التجربة للت... للتطوير والتغيير والت التقويم وأنا المؤكد أن أنا سبق أن تقيت عبد الله قبل حوالي يمكن دبع سنوات وطلعت على تجربته وأنا مؤكد الآن أن تجربته قد خضعت للتجربة وال تغير. نعم زينا بين مدارس وأظن أن بعض المدارس في المملكة بدأت تبدأ بعض المدارس الأعلي بدأت تطبق هذه هذه الخطوة الجيدة وأيضًا يعني أتت إيمانها واتضح أن الأطفال يستطيعون أن يستفيدوا من هذه الطريقة بسهولة وبيسر وبزمن قصير. تمام. فالآن لا. شكرا. ما شيء دكتور باقي شئ فاالوأيضا نحن الآن مثلا نلاحظ أن الطلبة في اليعتوننا في المرحلة الجامعية وقد درسوا اللغة العربية في مراحل متعددة ومالك نلاحظ بعض الضعف الموجود فيهم لأنهم يدرسون النحو وقواعد اللغة كحفظ ولا ي... ولا يعيدون ذلك أو لا يستعملون ذلك كممارسة وعمل ما بينما حول الدكتور عبد الله بترجمة هذه إلى ممارسة وعمل يقوم به الطفل جزء من حياته يكتسبها ويتطور معها عبر ال ال الأيام والأشهر وكذلك كما أثبت الدكتور عبد الله أيضا بأن هذه ليست فقط مقصورة على الأطفال فالأطفال كما تعرف أسهل في التعلم لكن أيضا هو أبدى تجربته مع المعلمين والمدرسين. وأثبت أيضا صحيح. أن, أن حاولا أيضا يستطيعون أن يمارسوا اللغة جميل. بسلوب صحيح وواضح ودقيق صح. وقليل من أخطأ أشكرك دكتور عبدالله العواشق يا عوضي التدريس كلية الأداب جامعة منك شكرا جزيلا لك يا دكتور يا الله وحييكم جميعا الله حييتم شكرا, شكرا, شكرا يا دكتور, حي. دكتور شكرا جزيلا يعني اتفق الدكتور الفاضل والدكتور العواشق قبل قليل على مسألة مهمة وهي أن تكون الجهات الحكومية هي التي تتبنى لأن الأفراد يصعب عليه متبني. بين يدي الحقيقة كلمة للأمير خالد الفيصل سبق أن أشار إلى مشروع التخاطب بالفصحى في عسير وقال بأنه استفاد من تجربة الدكتور الدنان ودعاكم الأمير إلى عسير وزرتم المنطقة وأشاد بالتجربة وزير المعارف إذ ذاك قبل أن تكون وزارة التربية والتعليم عندنا في المملكة وآتت ثمارها أنت تبناها جهات رسمية وخصوصا أنا سمعت أيضا أنه عمان تبنت في هذه التجربة نعم. حدثنا عن يعني الحديث الرسمي التبني الرسمي الحديث, كيف الحديث الرسمي والتبني الرسمي الحقيقة طبعا هو بدأ بالأستاذ الدكتور أحمد الضبيب زارنا في روضة الأزهار العربية وكتب كلاما طيبا جدا حول الموضوع أنا زرت صاحب السمو الأمير خالد الفيصل واستقبلني في الإمارة في في عسير في عسير و له التحية حقيقة تحية حارة جدا من من هنا وفعلا كان يعني متحمسا جدا في الموضوع هو يدي إلقاء مجموعة محاضرات وأصدر أمرا للموظفين أنه لا يرقى موظف إلا إذا أخذ دورة بالفصحة وأدخل الفصحة وفعلا قامت هناك حركة لا أدري إلى أين وصلت لكن فعلا كان هناك من تحمس و لكن لم تعمم على المدارس الدكتور رشيد الحقيقة كان رائعا جدا وأوجه له التحية أيضا بدأ بمشارك يعني محاضرات ثم يعني كانت محاولة لتدريب مدرسة لكن للأسف الشديد لم يطبق المعلمون في هذه المدرسة التحدث بالفصحة مم. لماذا أنا شخصيا لا أعلم حتى الآن لا أعلم لكن يعني طبقوا أول شهر ثم تراخوا وهذا شيء مهم جدا المتابعة المستمر المتابعة مم. الذي حصل الآن نقلة إلى سلطنة عمان وأنا يعني أدعو إخوتنا المسؤولين في الوزارات العربية وزارات التربية أن يستمعوا إلى ما أقول عن وزارة عمان. التربية في عمان وإذا أشاؤن يستفيدوا منها طبع. وزارة التربية في عمان دربت أربع مدارس طبع. أنا دربتها بنفسي إيش معنى دربتها معنى هذا دربت المعلمات على التحدث بالصحة كل الوقت داخل الصف وخارجه. تمام. هو. وطبقت أرقامه. وقد عملية. أتقن ذلك. م. وتابعت الوزارة متابعة دقيقة حديث المعلمات ولم يسمح بت... يعني إذا حدثت لف إذا تحدثت معلم العام تنبه فورا. آه. وهكذا تذكر يعني. نعم. تذكر وأن هذا يعني. ضروري وأن هذا هو الحليب الذي سمعته الحديث عنه الحليب الأصلي كما تصنع معاهد اللغة في الخارج إذا ممنوع أن يتحدث بغير الإنجليزية ويأخذ غرامة الفصحة المخلوطة بالعامية يا سيدي حديث هذا حليب مغشوش مغشوش يعني يؤدي إلى ثقافة عرجع أما الحديث ال الذي بلغة الكتاب طوال الوقت لا يحدد عظام قوية تكون مهم سلطان طعمان يا سيدي بعد سنتين اختبرت هؤلاء الأطفال صف ثاني ابتدائي كانوا قد وصلوا إلى الثاني ابتدائي أعطتهم نصوصا واختبرتهم باللغة العربية لا داعي للتفصيل فكانت نتائجهم باحرة جميل أعطيت الاختبارات نفسها لأطفال في صف ثاني ابتدائي في مدارس أخرى م. فكانت النتائج يعني فيها فارق كبير لصالح الذين كانوا يتحدثون بالفصحة ثم أعطيت الاختبارات لثالث ابتدائي مدارس أخرى طبعا أنا التي كانت تحدثني الدكتورة أمل بوسعيدية هي مديرة التربية في في في السلطنة, في السلطنة نعم فقالت لي أعطيناه لثالث بتاعي قبل أن تكون قلت لها أحسن من رابع ابتدائي قطعا قالت لي أي رابع ابتدائي أحسن من السادس جميل نعم فهذه النتيجة الحقيقة جعلت أو يعني وزارة تربية شجعت وزارة تربية أن تعمم هذا في مدارسها كلها يا سلام المطلوب قال مطلوب ندرب المعلمين كلهم في مصغى على التحدث بالفصحى وفي كل المناطق في عمان طبعا في سلطة عمان قلت طبعا لا لا استطيع ندربهم جميعا هذا لا يمكن قال ماذا نفعل طبعا ماذا نفعل كانت واضح انني دربت لهم مدربين تمام. من الذين واللواتي دربتهم اخترنا خمسة وعشرين ليقوموا بالتدريب بالضبط <تصفيق> يعني 12 رجلا و12 معلمة فدربت الجميع على أن يصبحوا هم مدربين وعطيتهم دورة خاصة اسمها دورة مدرب معتمد وبدأوا التدريب العام الدراسي الماضي مم. نحن الآن في العام دراسي الثاني وكنت في عمان قبل خمسة عشر يوما. ما شاء الله. وطلعت على ما يجري و... وشيء جميل. يعني يمل يملأ الإنسان سرورا هي. وفرحا والنتائج رائعة والأهالي يعني م... م... مستمتعون و... والطلاب يقرؤون و... وإلى آخره. طب أنا سمعت لحظة مم. فقط مم. يا سيدي لو سمعت أنا يعني م... يعني مغتبط. بدأ الطلاب ينسحبون من بعض المدارس الأهلية إلى المدارس الحكومية. الله. لأن هناك فسحة. وبدأت المدارس الأهلية تسعى بجهدها كلها. لتطبق, التجربة, لتطبق التجربة. نعم. حلو. الدكتور عبد الله عواشى يسأل عن مسألة أيضا تقويم هذه التجربة وتطويرها الا تبقى كما هي؟ هل قام الدكتور عبد الرحمن <تصفيق> على مدى العشرين أو الثلاثين عاما بالتطوير بابتكار وسائل جديدة؟ هو التطوير كان في برنامج التدريب فقط حقيقة ومنالك تطويرات بسيطة في مجال الكتابة لا أستطيع يعني أن أقول أنها يعني تطويرات مهمة لكن التقويم طبعا أنا إذا قومت بنفسي أكون منحازا فلذلك كنت أنتظر أي جامعة عربية أن ترسل طالب من طلابه لأعداد ماجستير أو دكتوراه هذا الموضوع ولكن لم يأت لا لا جاءت واحدة أمريكية أنا كنت سأسألك عن هذه الأمريكية جاءت لأنها واحدة يدي الأمريكية نعم نعم الحقيقة الأمريكية فقط عشان نعرف هذه لاحظت أن الأطفال العرب لا يقرأون لا لا هي ما لاحظت ذلك اسمعي هي لاحظت أن الشباب العرب لا يقرأون هي مسؤولة عن تعليم اللغة الإنجليزية في جامعة اسمها بريغام يونج يونج في ولاية يوتا الأمريكية عندها يأتي طلابهم من جميع أنحاء العالم ليدرسوا اللغة الإنجليزية ليهيئوا للمتابعة دراستهم في الدكتورة <تصفيق> هناك يعطونهم مثلا جريد وان جريد تو جريد ثري ويقولون لهم بال الذين أنهوا مثلا المرحلة الأولى جريد وان يمكن أن يقرأوا من هذه الكتب التي على هذا الرف. <تصفيق> وقرأته إلى آخره. لاحظت أن جميع الشعوب، أفراد الشعوب يعني، يختارون كتب ويستعيرون من المكتبة إلا العرب. العرب لا لا يستعيرون من المكتبة إطلاقا. إذن إذن هي لاحظت إذن هي لاحظت قلة القراءة. قلة. استدعتهم لماذا لا تقرأون؟ قالوا لها. طبعا أترجم أترجم للعامية أه؟ ليش هذا مطلوب في الامتحان آه. لا يقرأ العربي إلا سدادا للامتحان. عجيب طبعا <تصفيق> إلا من رحم ربك القليلون جدا طبعا على كل حال هذه قلنا نقول جيل جينكنز هذه كتبت الكتاب هذه هي نفسها حتى حط... وضعت سؤال في الإنترنت <تصفيق> لماذا العرب لا يقرؤون؟, لا يقرؤون أجابها شخص دمشقي يعيش في أمريكا ويعرفه ما قال لا يقرؤون لأن هناك لغتين ولأن الطفل العربي حينما يتعلم الفصحة يمر بخبرات غير سارة منها أن لا يفهم يسأل الغير إلى آخرين يؤنب طيب. إلى آخرين فكتبت لي هذا الكتاب كتبت لي هل تسمح بأن آتي لأقوم بإعداد رسالة ماجستير هذه رسالة ماجستير نعم نعم, نعم عنوانها أثر التحدث بالفصحى التواصل الدائم بالفصحى يسمونه هم يسمونه التغطيس المطبق في روضة الأطراء نعم على, على علاماته في القراءة والتعبير في مدرسة الابتدائية في مدرسة الابتدائية تابعت الموضوع وتابعت أطفالها هنا. وجدت أن هناك نمو في الدرجات يا وعلي. سيدي هي زارت 48 مدرسة في كل مدرسة 6 صفوف كل هذه الصفوف فيها أربعة خمسة عشرة كانوا في روضة الأزهار العربية أخذت علاماتهم وقارنتها فوجدت أن كل من كانوا في روضة الأزهار العربية وفي أي صف معدلهم أعلى من معدل علامات الآخرين بنسبة تتراوح بين ثماني درجات إلى تسعة, درجة تسعة عشرة درجة من المئة آخر اتصال فقط ويليت يختصر جدا أستاذ عبد الكريم السمك باحث ومؤرخ مرحبا بك أستاذ عبد الكريم حياكم الله يا فضل. دكتور فضل يا أخي فضل الله حييك الله يبارك فيك أشكر قناة المجد الغراء على رعايتها لهذا البرنامج الكريم الذي عرش بصاحبه الدكتور فهد نيدي مشكورا والشكر الكبير لبعيشكم الكريم الدكتور الله الدنان على تجربته التربوية الرائدة والذي وقع صدى صوته ودعوته في قلوب الخيرين من هذه الأمة فاستجابوا لدعوته هذه ورحم الله الشاعر حافظ إبراهيم على انتصاره للغة العربية بقصيدته التي قال فيها رجعت لنفسي فتهمت حصاتي وناديت قومي فاحتسبت حياتي وموتي بعقم رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أزع لقول عداتي وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما أضبت عن, عن آي وعيضاتي به وعظاتي فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي أنا البحر في أحشائه الدر كامن فهل سأل الغواص عن صدفاتي هذا وأقول الدكتور عبد الله مشكورا كنت قد سمعت محاضرته في ندوة في غميسيد حمد الجاسر رحمه الله. صحيح. فمع الأسف الشديد وجدت أن الجميع قد انتصروا للغة العامية ولم أجد أحد المداخلين ينتصر للغة العربية. وأنا في هذا المقام الكريم أتكلم عن التجربة اليابانية. التجربة اليابانية في اللغة العربية عند في اللغة اليابانية عندما وحدت لغتها الإقليمية وجعلها وجعلتها كلغة قومية وفي هذا المقام كنت قد سمعت الى محاضرة كريمة من الدكتور سمير عبد الحميد الذي يدرس في اليابان فقد. قال صادق عبد الكريم أن اللغة اليابانية هي التعليم في الأصل. سر عبد الكريم. سمعت اللغات. نعم. إستاد عبد الكريم إحنا عندنا حلقة خاصة بإذن الله ستكون عن التجربة اليابانية لكن فقط أحب أن أشير إلى يعني حرصك بحمد الله المداخلات جلها كانت في صف هذا الموضوع والمناصرة اللغة العربية بحمد الله. شكرا للأستاذ عبد الكريم سماك الباحث والمؤرخ شكرا جزيلا لك أختم معك دكتور بقي معي أقل من دقيقة إذا كان لك الرسالة توصلها في ختم هذه الحلقة تعليقك على ما تفضل بأستاذ الكريم أو, أو تختم أرجو أنجو أن يعرف الإخوة المربون أن القواعد هي معلومات عن اللغة وليست اللغة وليس بالضرورة أن نستمر في أطاء القواعد بهذا الأسلوب أوصي أن نستغل القدرة الفطرية عند الطفل لتعلم اللغات وأن نعطيه اللغة العربية الفصحى في هذه السن انسجاما مع خلق الخالق لأن الله سبحانه وتعالى خصص الفترة الأولى من العمر للغة جميل نعم نحن ننتظر حتى تبدأ بالضبور ونعطي الفصحى لا دعونا نبدأ, دعونا نبدأ ودعونا نعطي اللغة في وقتها المخصص لها جميل أشكر لك يا دكتور عبد الله تمنى لك التوفيق في تجربتك شكرا. وأتمنى أيضا أن شكرا. هذه التجارب تطور في كل مكان شكرا. وأن نجد شكرا. في مدارسنا من يتحدث الفصحاء تحدث صحيحا صريحا شكرا شكرا, لك شكرا. شكرا. شكرا لكم أنتم أيها الأخوة على طيب المتابعة كنا نتحدث عن الفصحى بين النظرية والتطبيق مع أضيفنا للسيد الدكتور عبد الله بن مصطفى أدنا لقاؤنا بكم بإذن الله تعالى والأحد القادم وأنتم على خير شكرا لطيب مبعاتكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته